How is that in a shape on the wand? أداء قواء عميم Uh on -oh. Mm-hmm. Yeah May I think I بأي <تصفيق> أمر No mm -hmm. and Sanotaan, että on صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فآبى أكثر الناس إلا قطورا صدق الله العظيم وهكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة مما تيسر من سورتي النبأ والعلق وتلاها علينا قبيلة القارئ الشيخ أبو العليم شيشع وكانت خير بداية للقاء الجمعة والذي تنقله لكم إذا عاكب مهورية مصر العربية من ساحة المسجد الزينبي لمدينة القاهرة